يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ومعنى قوله ردد مرارا يعني إن الرجل كرر السؤال مرات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وكلما سأله ان يوصي قال له لا تغضب فتكرار قوله لا تغضب اجابة لتكرار سؤاله وهذا من جامع او جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من اسلوب الحكيم وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم حيث وجد أن خير نصيحة ينصح بها هذا الرجل أنه يصيه بترك الغضب ولعل ذلك لأنه رأى فيه آثار الغضب وعرف من خلال حديثه معه أنه شديد الغضب وأن الغضب كثيرا ما يفوت عليه كثيرا من المصالح وكثيرا من المنافع ولهذا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم له بترك الغضب والإمام ابن رجب رحمه الله قد بدأ شرح هذا الحديث وتناول بعض القضايا المتعلقه بامر الغضب، فبين أن الغضب يفسد على الإنسان أعماله، وأن الغضب قد يحبط عمل الإنسان لأنه يترتب عليه أن يتكلم أو أن يتحدث بما لا يليق، ولأن الغضب. قد يظهر من الإنسان سيء الأخلاق ولذلك بدأ رحمه الله يذكر لنا ما هو العلاج لمن ابتلي بالغضب ولمن كان الغضب فيه خسرة عليه أن يتحلم عليه أن يغير من هيئته ومن طبيعته ومن وضعه الذي انتابه الغضب فيه فان كان قائما فليجلس وان كان جالسا فليطجع يغير من حاله لان هذا التغيير يعطيه فرصة في ان يتخلص من غضبه ومن وسائل العلاج التي يعالج بها الانسان الغضب انه يطفئه بالماء لان الغضب من الشيطان والشيطان من نار لانه من الجن والجن خلقوا من نار السموم فكان هذه الخصلة تتصل بالانسان عندما يغضب وتغلب على صفاته فيحتاج اذا الى ما يطفئ هذا هذه النار وإطفاؤها يكون بأن يتوضا وضوءه للصلاة لأن في الوضوء تلطيفا وإزالة لآثار الغضب ودفعا للشيطان او انه يغتسل ان تيسر له ذلك فان في الاغتسال اطفاء لهذه النار التي يؤججها الشيطان ولذلك نقل لنا الامام ابن رجب رحمه الله الفوائد في هذا الموضوع يقول رحمه الله وخرج الامام احمد وابو داود من حديث عروة بن محمد السعدي انه كلمه رجل فاغضبه فقامت فتوبى ثم قال قال حدثني ابي عن جدي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضا والحديث كما أشار المحقق أنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده واخرجه الامام البخاري في كتابه التاريخ واخرجه الامام البغوي في شرح السنه وسنده حسن فهذا من وسائل ازاله الغضب ان يقابل الانسان الغضب بالوضوء قال وروى ابو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية رضي الله تعالى عنه بشيء يعني أغضبه كلمه بشيء وهو على المنبر فغضب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه ثم نزل يعني من المنبر وقطع خطبته فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهذا أيضا أحد وسائل علاج الغضب أن يملك الإنسان نفسه أن يصبر أن يتحلم أن لا يقابل الإساء بالإساء بل يقابلها بالإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة ومعنى بالسرعة يعني الذي يقوى على مصارعة غيره ليس الشديد هو القوي الذي إذا ما صارعه غيره صرعه وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن يسري إليه الغضب أن يملك نفسه أن يفكر قبل أن يتخذ أي إجراء يقابل به إساءة غيره عليه أن يعد ويحسب ما هي العواقب التي تقع فيما لو تعجل وقابل الإساءة بالإساءة عليه أن يفكر في أن هذا الغضب إنما هو محبط لعمله وإنما هو أحد الأسباب التي ينقطها الله جل وعلا ويكرهها وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يظهر منه ما يحبه الله سبحانه وتعالى لذلك إذا ما ملك نفسه وحملها على الصدر فإنه سيسلم وينجو من عواقب شر الغضب نعم الصرعة نعم صيغة مبالغة على وزن فعلة أه. نعم ما نسانة الغسل والوضوء يعني كلاهما يجزي الغسل يجزي والوضوء يجزي والوضوء الغرض منه مس الماء والغرض منه الانشغال بالعباده والغرض منه الانصراف عن مقابلة الغضب والسوء بمثله قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود على وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا تصرعه الرجال يعني ما تعدون القوي الصرعة يعني القوي من هو القوي عندكم اجابوا بانه الذي لا يغلبه الرجال قال النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الذي لا تصرعه الرجال قال ليس ذلك يعني ليس هذا هو الصرع ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يتهور ويحسن التصرف هذا هو الصرع يعني هذا هو الشديد هذا هو القوي هذا هو الذي يستطيع أن يقابل الإساءة بالإحسان هذا هو القوي فالقوة ليست في شدة العضلات وفتل العضلات وإنما القوة تكمن في حسن التصرف قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كظما غيظه أو من كظما كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء أي إن الله سبحانه وتعالى يثيبه على صبره ويثيبه على تحمله الاذى ويثيبه على عفوه بأنه يخيره في الجنة من الحور ما شاء مكافعة له على ذلك اذا فمكافحة الغضب ومقابلة الغضب بالصبر وبالتحمل هي من الاعمال الصالحة التي يشاب العبد عليها قال وخرج الامام احمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجرع عبد جرعه افضل عند الله عز وجل من جرعه غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل ومعنى جرعه غيظ, غيظ يعني غضب يعني يتحمل الغضب وانما يفعل ذلك تطلعا لثواب الله لان الله تعالى اثنى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فكظم الغيظ من علامات الرجوله ومن علامات الفضل ومن علامات التقوى ومن علامات الايمان يحصل بها الانسان ثواب الله جل وعلا ولذلك يعد من أفضل الأعمال أن يكظم الإنسان غيظه قال ومن حليد بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها عبد як عبد ما كظم عبد الله الا ملأ الله جوفه ما كظم ما عبد لله يعني غيظا الا ملأ الله جوفه ايمانا الا ملأ الله جوفه ايمانا لانه انما ترك الغضب من اجل الله سبحانه وتعالى فعوضه الله سبحانه وتعالى بخلافه ما أراد الشيطان أن يملأ به جوفه لأن الغضب كما قلنا من الشيطان والشيطان حريص على أن يفسد على العبد عمله فيملأ جوفه بالغضب ويملأ جوفه يقيده بالنار فإذا ما كظم الإنسان هذا الغضب وإذا ما تجرعه يعني بمعنى أنه صبر عليه وبمعنى أنه تحمله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن ذلك لأن يملأ قلبه إيمانا فكأن ترك الغضب وكأن تحمل وتجرع الغضب من علامات ومن أسباب الإيمان قال وقال ميمون بن مهران جاء رجل الى سلمان يعني الفارسية رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا عبد الله اوصني قال له لا تغضب وهي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرتني ان لا اغضب وانه لا يغشاني ما لا املك يعني الشخص يعتذر يقول ما استطيع اني لا اغضب لان هذا شيء يفاجئني ويبادرني وانا لا استطيع رداه قال امرتني ان لا اغضب وانه ليغشاني ما لا املك قال فان غضبت فان غضبت فاملك لسانك ويدك يعني اذا كان لابد من انك تغضب فعليك اذا ان لا تطلق لسانك وعليك ان تمسك بيدك اي لا تطلق يدك لا يكن منك اذى باللسان او باليد لان الانسان اذا غضب ان اعتراه الغضب ربما لم يملك نفسه وعبر عن غضبه بلسانه حيث يتكلم ويشتم ويلعن ويسخط او بيده حيث يضرب ويؤذي فوصاه سلمان رضي الله تعالى عنه بانه ان كان لا بد ان يقع منك الغضب فتجنب الاساءه سواء كانت باللسان او كانت باليد قال فاملك لسانك ويدك قال خرجه ابن ابي الدنيا قال وملك لسانه ويده هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بامره لمن غضب ان يجلس يعني ان كان قائما ويضطجع ان كان جالسا وبامره له ان يسكت فلا يتكلم لان في سكوته كظم لهذا الغيب قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد افلح من عصم من الهوى والغضب والطبع قد افلح اي بلغ درجة الفلاح من جنب هذه الادواء الثلاثة الهوى والمراد بالهوى ما تميل اليه النفس بطبعها والنفس تميل الى الشهوات وتميل الى الملذات وتميل الى الوقوع في المحرمات فان استطاع ان يمنع نفسه من الوقوع في ذلك فهو الخير وكذلك الغضب ان تجنبه فانه خير وهكذا الطمع وهو الرغبة في أن يجمع من حطام الدنيا ما يزيد على حاجته قال وقال الحسن أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب لأن هذه غرائز في الإنسان وهذه الغرائز إن أطلقت فإنها تنتهي إلى ما فيه سوء ولهذا لا بد للإنسان أن يهذب هذه الغرائز أن يهذبها حتى تتحول إلى عادات حسنة الرغبة والرهبة وهي الخوف والشهوة والغضب فلا يغضب إلا في ما شرعه الإسلام عندما تنتهك حرمات الله ولا يقع في الشهوة وإن كان فلتكن في المباح فلتكن في الحلال كما قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو فلا تكون الشهوة إلا في المباح من طعام وشراب وغير ذلك وهكذا الرهبة الخوف لا يكون إلا فيما شرع فيما, شرع فيما شرعه الله جل وعلا وهكذا الرغبة إنما تكون فيما شرعه الله فإن استطاع الإنسان أن يهذب هذه الغرائز ويسخرها في طاعة الله وفي مرضات الله وفيما شرعه الله وفيما أباحه الله كان من المفلحين كما ذكر عمر بن عبد العزيز او كما ذكر الحسن رحمه الله قال وهذه الاربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله يعني الرغبة والرهبة والشهوة والغضب مبدأ الشر كله فان الرغبة في الشيء هي ميل النفس اليه لاعتقاد نفعه فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه مؤصلا إليه وقد يكون كثير منها محرما وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما فيحمله أو تحمله الرغبة على الوقوع في المحرم والرهبة هي الخوف من الشيء وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافع الله وقد يكون كثير منها محرما كيف توقعه في المحرم والشهوة ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع فيقع الإنسان في المحرم تبعاً لتحقيق وإرضاء شهوتي والغضب قال هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعي أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعي وينشا يعني الغضب في من ذلك كثير من الافعال المحرمه كالقتل والضرب وانواع الظلم والعدوان وكثير من الاقوال المحرمه كالقذ والسب والفحش وربما ارتقى الى درجه الكفر كما جرى لجبلة ابن الايهم ابن الأيهم وجبلة هذا كان في زمن عمر رضي الله عنه كان من ملوك الغساسنة أسلم دخل في الإسلام لكنه لم يحسن إسلامه وقدم إلى مكة وبينما هو يطوف ببيت الله ان اخطا انسان عليه فدعس على طرف ازاره فغضب لذلك الفعل غضبا شديد وما كان منه الا ان لطم هذا الذي دعس على ازاره لطمة شديدة فشكاه الى عمر رضي الله تعالى عنه ولما دعاه عمر رضي الله عنه ورأى انه قد اعتدى بضربه على لهذا الرجل اراد ان يقتص منه لان هذا مما يجري فيه القصاص لكن جبلة اخذته العزة بالاثن هو من أبناء الملوك، وهو من السادة، كيف يقتص من، ولا يأذن بأن يقتص منه، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن بين له أن هذا شرع الله ودينه، فقال أمهلني إذن، يعني حتى يفكر. واعطاه عمر رضي الله عنه مهلا ففر وخرج من مكة ورجع الى وطنه وقومه وارتد عن دين الاسلام ارتد عن دين الاسلام من اجل انه غضب لنفسه كيف يختص منه من اجل رجل من عامة المسلمين فهذا الغضب قد أوقعه في الكفر كما مثل له بذلك هنا قال كما جرى لي لجبلة بن الأيهم وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا أيضا الغضب قد يؤدي إلى أن الإنسان يحلف أيمان أنه لا يفعل احيانا قد يحلف ايمان محرم يحلف بالله انه ما يصلي ما دام اغضب في الصلاه او يحلف ايمان انه لا يفعل واجب من الواجبات لماذا لانه اوذي ولانه اغضب بسبب امره او حمله على فعل طاعه فيأخذه الغضب وتأخذ العزة بالاذن فيحلم بالله الا يفعل ذلك هذا معنى قوله وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا وكطلاق الزوجة نتيجة الغضب الذي يعقب الندم وكثير ما نحس بذلك الرجل يلعب مع أصحابه مع أصدقائه بعض الألعاب ثم يقع بينهم من الغضب والمنازعه فما يكون نتيجة ذلك من نتائج ذلك يطلق امرأته امرأته عليه حرام امرأته طالق بالثلاث ان لم يكن هو صاحب الحق ثم يتبين له انه ليس صاحب الحق وبعد ذلك بعد ان تذهب السكرة وتأتي الفكرة يبحث ماذا يصنع هو فعل ذلك يعني نتيجة الغضب والغضب هو الذي أوقعه بذلك إلى غير ذلك مما يعتذر به ومما يجري به بين أهل العلم وأصحاب الفتية يريد أن ترد إليه برأته ويريد أن يلغى يمينه التي حلفها مع انه لم يحمله احد على ذلك ولم يكره احد على ذلك وانما كان هذا من استغلال الشيطان ومن صنيع الشيطان ومن نتائج الغضب ولهذا ينبغي للمسلم ينبغي للمؤمن ان يراعي هذا كله وان يتجنب الغضب قال والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها يعني الشهوة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه وفي بضع يأحدكم صدقه حتى اللقمة يضعها الرجل في امراته صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر قال ارايت ان وضعها في الحرام كان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك اذا وضعها بالحلال كان له اجر فالشهوه وان كانت هي في اصلها من المبار لكن إن أحسن الإنسان استخدامها ووضعها في المباع ووضعها في ما هو مشروع تحولت إلى إيه؟ إلى ثواب. وربما تناولها بنية صالحة فوذيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له. أو لغيره، وانتقاما ممن عصى لله ممن عصى الله ورسوله، يعني هكذا ينبغي أن يوجه الغضب، لا أن يغضب الإنسان لذاته، لا أن يغضب الإنسان لمصالحه الخاصة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أبرز صفاته ومن أميز صفاته أنه إذا أُذِيَ في نفسه لا يغضب. لكنه إذا انتهكت حرمات الله غضب واستضار غضبا كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله رؤية الغضب في وجهه وكأنما يتفقأ حب الرمان في وجهه يعني يحمر وجهه يغضب لله لكن عندما يكون موجب الغضب لامور تخصه او لامور يعني لا علاقة لها في انتهاك حرمات الله فانه لا يغضب وانما يصبر ويتحمل والامثله المضروبة في ذلك كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بيته في بيتي احدى زوجاته وجاءت او وارسلت زوجة من زوجاته طعاما اليه في بيتي الزوجة الاخرى وغضبت الزوجة الاخرى واعتبرت ان هذا انتهاك لحرمتها كيف يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام من برا في بيتها فما كان منها إلا أن ضربت القصعة التي جاء فيها بالطعام وسقطت القصعة وانشرخت القصعة يعني انشطبت انشقت تكسر طرفها. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان ضحك ما غضب. واخذ يجمع الطعام. ويقول يعني يبدي حكمه طعام بطعام. وقصعه بقصعه يعني لابد ان تدفعي. نتيجة هذا العمل الذي عملته لابد ان تعوضي هذه المرأة طعاما بطعام ولابد ان تردي اليها قصعة جديدة كقصعتها التي ارسلت فيها الطعام لانك بهذا الفعل تعديت عليها ولم يغضب لنفسه ولم يقول إن فعلك هذا انتهاك لكبريائي إنك بفعلك هذا تعديت علي كما نحسه ونراه في كثير من الرجال يعد ذلك جرأ عليه ويعد ذلك تعدي عليه وربما عاقب المرأة العقوبات التي يعرفها كثير من الرجال من ضرب ولطم وركل وربما اتم ذلك بطلاق ايضا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه وانما كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله يعني لا بد ان ترد لها مثل هذا الطعام الذي أكلفته بإلقائه على الأرض نعم وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما ممن عصى الله ورسوله كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بعيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فإن هذا كله إن كان لله أما إذا كان لحظوظ الدنيا وشهواتها فلا ينبغي وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لم يقم لغضبه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من؟ تمام وكمال خصاله انه لم ينتقم لنفسه فلم يعرف انه ضرب بيده امرء ولا خادم الانتقاما لنفسه مو واضح سؤالك قلت هي ملك للمرسله هي الطعام والطعام ملكها ايضا هي عن ملكها. كيف خرج عن ملكها هي, هي ارسلته لكن ارسلته ليؤكل نعم وهذه اتلفته قبل ان يؤكل فعليها ان تعوق عن هذا الذي اتلفته سواء كان تعوضه النبي صلى الله عليه وسلم أو تعوضه المرأة التي أتلفت لها طعامها يعني الغرض الهدف من ذلك أنها تتحمل قيمة الطعام قال ولم يضرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولم رأة إلا أن يجاهد في سبيل الله فعندئذ يكون الضرب من أجل الجهاد قال وخدمه انس رضي الله تعالى عنه عشر سنين فما قال له اف قط ولا قال له لشيء فعله لم فعلت كذا ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا قال وفي رواية انه كان اذا اذا لامه بعض اهله يعني اذا لام بعض اهله انسا لتقصيره قال صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء كان يعني يقول لهم اتركوه هذا امر يعني جرى به القدر وكأنه يعتذر لانس رضي الله تعالى عنه بأن الله لم يقدر هذا الفعل اذ لو قدره لفعله أنس وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء كان وفي رواية للطبراني قال أنس رضي الله تعالى عن خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشر سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه رضا من الله بما كان يعني انه كان لا يعترض على انس رضي الله عنه وبعض الروايات ورد انه كان صلى الله عليه وسلم يبعث انسا في الشيء فيخرج انس فيجد الاولاد يلعبون فيجلس ويلعب معه فيلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ما يفعله الناس اليوم وما نسمعه منهم يا ابن كذا يا فاعل كذا حتى وان كان ابنه ارسلك في الشيء وتتخلف وربما ضربه وربما لطمه وربما ألحق به الأذى وربما شتمه فأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان ينظر إلى أنس ويقول ما هذا يا أنس ما هذا يا أنس فيقول أنس أفعل الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج لفعل ما أرسل إليه يعني ما كان يغضب لنفسه قال وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يعني أنه تعدب بآدابه وتخلق بأخلاقه فما مدحه القرآن كان فيه رضاه وما ذمه القرآن كان فيه سخطه وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره بل تعرف الكراهه في وجهه كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءا من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه ولما بلغه ولما بلغه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شق عليه صلى الله عليه وسلم يعني تألم وتغير وجهه وغضد ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر لأن موسى عليه السلام أوذي بأكثر من ذلك وصبر وإذا كان موسى عليه السلام صبر فأنا مطلوب مني أن أصبر لأن الله قال له إيه فاصبر كما صبر قل العزم من الرسل وكان صلى الله عليه وسلم اذا رأى وسمع ما يكره ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت لانه يغضب لله وقد دخل بيتها عائشة رضي الله تعالى عنها فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وهتك ومعنى هتك يعني جر الستر وألقاه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون الصورة ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك غضب واشتد غضبه وقال له افاتن انت يا معاذ وفي بعض الروايات افتتان انت يا معاذ ثم بين له ما ينبغي ان يفعله وعظ اشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف وقال اذا اما احدكم فليخفف فان من ورائه الكبير والمريض وذو الحاجة قال ولما رأى النخامة في قبلة المسجد وهذا كله إنما غضب فيه لله تغيظ وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه أي فلا ينبغي له أن يبصد وجاء في بعض الروايات أنه نهى أن يصلي هذا الرجل بالناس إماما قال فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة